أقول أحساب من الفترة والفترات أن ينصد بهذا الحديث بعين الفكري وبصيرة العلم وقوة الإيمان تلمس الحديث عظيم كما قال حمم شيد بسال رحمه الله تعالى ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف وفتر أعظيم المنزلة ولهذا كان الدماغ أحمد رحمة الله عليه يقول هو أشرف حديث لأهل الشام وكذلك كان أبو جريس القولاني التابعي الجميل إذا حدث بهذا الحديث جثى على ربتي يجسل على ربتي ليه هذا الحديث وكثير فواهده وعظيم شعره هذه الأولى الثانية أن هذا الحديث حديث قلسي يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل الأمر الثالث أن هذا الحديث رواه أبو ذر العفاري وأبو ذر من أفصحي من نطق باللسان العبوي حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول في حقه في بياني لسانته وخصاحته كان يقول ما أقلت الغضراء ولا أضلت الخضراء أقصح لهجة من أبي در ما أقلت الغضراء أي الصحراء أي الأرض ولا أضلت الخضراء أي السماء أقصح لهجة من أبي در رضي الله عنه لهذه أسدار الثلاثة وكذلك من الرابع أن هذا الحديد في من العصول والمعاني الإيمانية في ريال مطلق العجل لله عز وجل ومطلق الغناء عن الإبادي وعظيم استقال الإبادي إلى الله عز وجل ما يجعل هناك بشاشة الإيمان بخالص هذه الكلوم فإلى هذا الحديث المبارك عن أبي دبر الغتاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عذادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعته بينكم حرما فلا تظالموا يا عذادي كلكم ضالوا إلا من أديتك فاستهدوني أهجكم يا عبادي كلكم جاهر إلا من أفعمه تستطيعوني أطعمكم يا عبادي كلكم عالي إلا من كتوت تستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الظنوب جميعا تستغفروني أغفر لكم يا إلهي إنكم لن تبلغوا دركي فتدعوني ولن تبلغوا مثلي فتنفعوني يا إلهي لو أن أولتي وآثره وإن سكن وجهك كان على أطراف رجل واحد من كل ما زاد ذلك فيهم في شيء يا إلهي لو أن أوله وآثره وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عيادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما أنه إلا كما ينقص المسيط إذا أدخل البحراء يا عبادي إنما في أعمالكم أحسيها لكم ثم أوثيكم بيها فمن وجد خيرا فل الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه انتهى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث من أفراد مصر التفرد به دون الكنان البخاني وهذا الحديث أيها إخوة الكرام أصلا عظيم في التلالة على تمال عدل الله عز وجل وعلى تمال عدل رب عز وجل وعلى تمال قطع العباد إلى الله عز وجل ورؤوس الأخلاق الحديث وإلا هو يحتاج إلى مجالس قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي كني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا قضى لنا فيه ثواجه أولا الفئية الأولى أن من السنة ما يرويه النبي عن ربه عز وجل وهو من كلام الله عز وجل يرويج النبي عن ربه من كلام ربه وهذا يسمى الحديث الكدسي يسمى إيه؟ الحديث الكدسي بواسط جبريل الشفت؟ نعم؟ بلا شفت بواسطة جبريل نعم بس أحيان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يذكر حدثني جبريل عن ربه وأحياناً لا يذكره لا يذكر ولكن لأن هذه الأخبار التي كانت من السنة تجدون عن طريق أمير وحدي جبريل عليه السلام لأن الرسول لا يتنم عباده مباشرة إلا في حالات عباده حتى من الرسول مباشرة إلا في حالات بسيطة جدا أما الأصل أنه يتنم عباده من رائح هذا وعن طريق الرسول الذين هم رسول الله عز وجل في السماء إلى رسوله في الأرض يعني جبريل رسول رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من تواليد هذا الحديث أن جميع التقالي عباد لله عز وجل سر كانوا مؤمنين أم كانوا كافرين وهذه تسمى عبودية القحر كما الله عز كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والارض الا اكر الرحمن عبد لقد احصاهم وعدا وعدا هذه هي العبودية العامه لكل الكائنات ولكن خص الله عز وجل ها هنا الانسان والجن دون سائر المخلوقات المعبده لله عز وجل عبوديه القحر لماذا لماذا خص الله عز وجل بالذكر في, في هذا الحديث الانس والجن دون سائر المخلوقات مع ان سائر المخلوقات مع معبده لله عز وجل انه كل فريق جرى على الجن والانس ما الدليل على ان الجن مكلفين لا. لا. لا. ما تدل على, على سمانة. أمام أمام سمانة. ان الجنه مثل السماء ما هم باليوم نعم لا فتعزيه في شيء يجد ترسطت في دليل صوت الجنه ذلك التقرير ذاته والله جديده ان في اي سالتنا اليك ماذا لم ينتظرنا فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى اول الى قوم منبرين قالوا يا قومنا قد جئناكم بالحق فسمعنا قرانا عدن يا لنا ان سمعنا قرانا من بعد ان سنت ذلك سيتعين الغايتي ان من كذلك من السنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الصحراء الى جين يسمى جين نصيدين فيدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوه التساري وهذا terjadi الكثير حتى ان الصحابه كانوا يدعوا بالجين إذا كان فيه جن يتلبس برجل مسلم يدعوه إلى الإسلام وهذا كان فيه حوالي السكيرة جدا فالجن مكلفون جن مكلفون جن مكلفون فهذا من خوائد هذا الحديث أن الله عز وجل أن الله عز وجل يجيب على نفسه ما يشاء ويحرغن على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى والدليل قاله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسه وكذلك من فوالد هذا الحديث أن الرب عز وجل منزه عن الظلم ربنا منزه عن الظلم ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى أبدا والحقيقة مسألة عظيمة جدا مسألة نفي الغلم عن ملادي عز وجل لأن هذه المسألة زلت فيها أقدام وظلت فيها من بعض الطرق كالقدرية والمعتزلة وألقى أنفسهم في مساوي كثيرة جدا ولكن نحن نقول أن الله عز وجل ليس بظلان بالعميد حتى وإن عذبهم فهو عذبهم سبحانه وتعالى بـ عدلتهم لأن الله عز وجل كلّف والمكلّف يخير بين الفعل والطرق فإذا قعل أسابق الله عز وجل فضّع وإذا لم يقعل أعقبه الله عز وجل عدلا ومن تراجع في أنه لا يعتنوا الا بعد اقامه الحجه الثانيه عن طريق الامميات كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى الانبعث رسولا لذلك أهل الفترة الذين كان اهل الفتره الصوت يا شيخ واس اهل الفتره, أهل الفترة, أهل الفترة, أهل الفترة كانوا بين نبيين فيهم رسول ولا نبع فيه مرسول ولا نذير لهم أحكام أحكام أهل الفترة لن يوصل فيهم رسول فهؤلاء يختبرون في عرفات القيامة واضح؟ آه وهذا من كمال عبد الله عز وجل أنه ما أوقع عليهم العذاب إلا بعد إيه؟ إرسال الرسل إذا لم يكن هناك الرسل لكن هناك اختبار في الأسرة لحكم أطفال إيه؟ أطفال المشركين الذين لم يجل عليهم خلال التحليف قد البلوح على رغم من قال بهذا القول من كل علماء ومن صور الظلم أن الله عز وجل يعذب أحداً بذنب غيره ده صورة من صور الظلم يعني غيرك يفعل مصيبة وبلية وذنب وأنت بحاسب عنه هذا لا يكون كما قال الله عز وجل ولا يدزر واثرة وزر أخرى وكل مجسم بما كسبت رهينا وكذلك من صور الظلم المنفع من الله عز وجل أن الله عز وجل إذا قعل العبد طاعة إنه يعطي إليه الأجر على هذه الطاعة كما قال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضمانا وكذلك لا يفضل حق العقل. لذلك قال عز وجل فمن يعمل مفقالة فرتي خيرا يرى. ومن يعمل مفقالة فرتي شرا يرى. وكذلك ان الله عز وجل بيّن في هذا الحديث ان ظلم مقدور عليه. بل ان إلعناد سؤال كلامي هل هو الأصل فيه الظلم ولا الأصل فيه العبد؟ العبد صدق العبد العبد الخل بي أنت خلت العبد إيتي على ما تقول دلل على ما تقول سلام لا لا الظلم إن الإنسان لذره من كفار بس يفور الناس خلت على نعم خلت على الفترة الفترة بإطلاع دفاع عبد الفترة نعم فتقول لك فائل الفترة محمولة على دين الله عز وجل مخصور على العبودية لكن أنت تجد التشف عنده أنانية وعنده خط الدميق وعنده الغيرة وعنده الانتصار على أقسس تفتص غير لعنى هو بيك مع أنه فتكون على عبادة الله عز وجل ولكن هذا الخلق فتكون مخصورة احنا كنا قلنا يعني احنا سالنا في الإنسان الممول ان هو الظل ولا العدل قلنا العدل العدل العدل العدل ولاد دي في فتره اللاحق ولاد دي في فتره اللاحق ما لهاش علاقه لا مش بس في هذا العالم بكل كل في اولاد على فتره فتره ايه, إيه؟ للناس انا كده ظلمناك ده احنا اللي كنا في, في, في اني خلاص تعبتك اليوم خمسات والسنوريا وجعنا بين عيني كل واحد منهم وبيصص للمور ليه يعني, يعني هذا بحول على التطور الطيب نحو تحقيق الله عز وجل هو هو مش في مساله الصفات هو قمة العدل بلا شك لكن أنا أقصد يعني إيه؟ السفات يعني طيب أنا أقصد طيب القول الآخر نحن نحن نحن نحن وحملات الإنسان <تصفيق> إن كان غلوماً جهولاً هو يعني أكثر أنه لا ينظرون أن الظلم مشاعي نفوسي لذا لأن الظلم تابع لي الجهل وكلما كان الإنسان جاهلاً قد يظلم عن غير عنده جهن مركب عنده جهن مركب يقع الكعب وقد يكون هذا الكعب في ظلم وهو يقولون أنه ليس فيه ظلم فيه عدل بسبب الجهن أما الذي يبقى عنه هذا الأمر فإنما هو العين والإنسان لن يولد علنا كما قال الله عز وجل والله أخرجت من بطولهم ما يتكلم وفيه قول كده لبعض الشعراء يعني يؤيد هذا المعنى يعني يقول والظلم من شيء من نفوس فان انتهى ذاع فتيل ثانيه التي لا يقلن الذي يقت الظلمه من شيء من النفوس واللي تجده متعذبا من ظلم لعله مقهور ضعيف خائف من الغير وهكذا الناس عمار اه نعم وتشند هذا الخبيث أيضاً فيه رجل على الجبرية الذين يكونون وظلمه من شيء من نفوذي فإن تجد فكل التي لا يظلمه <تصفيق> معاً إلا رحمة رجلنا كذلك هذا الخبيث فيه رجل على الجبرية الذين يكونون إلا الظلم من الله هو الممكن لذاته وان كل ممكن فانه يدوز على الرب تعالى ايضا هذا قول في الجبريل كذلك في هذا الحديث قال الله عز وجل اني حرمت الظلم على نفسي والكسب اطلاق النفس على ايه على الله عز وجل والمرض النفسي هنا هي الذات كذلك هذا الحديث فيه بيان امر من الله عز وجل فلا طغوا علينا وحظلال هنا بالتسفيه وليست بالتشيئ انطاله بالتسفيه وليست بالتشيئ وتحريم الظن بين الليبات يكون في الدماء والاموال والاعراض تحريم الظن يكون في الدماء والاموال والايه والاعراض كذلك يتواجد هذا الحديث انه يجب على الليبات ترك بعضهم بعضا في قوله فلا تظالمه لأن الظل يا أخواني عاقبته وثيئة الظل عاقبته إيه؟ وثيئة وثيئة جداً لذلك قال عليه الصلاة والسلام من وخامة يعقوباته أن الظل اللي هو الباب في الدنيا وعقب قبل الأسر يعني الظل عليه الصلاة والسلام يقول ذنبان معجلان في الدنيا الباب وعبوك الولدان الطبق واحقوق الوالدين الوالدين الانسانين هذان هما في الدنيا نعم <تصفيق> الطائر هو الظلم نعم بعد تعالى الله لا يصحد اي ظلم اي نوع من انواع الظلم ااا ف فامر خطير جدا امر ظلم عتق الله عز وجل انه كذلك حقوق الوالدين منظرنا يوصل في هذه الدنيا القسط منه نعم وقد يكون هذا القصاص من باب العدل اذا كان رضي على القاضي او الحاكم او من ذلك كذلك الحديث هذه دلاله على أن شرائع الله مبنيه على العدل شرائع الله عز وجل مبنيه على العدل قوله عز وجل يا ايها الناس كلكم باطل الا من هديته فيه فوائد منها أن القصة المدلة في الضلال ويته قولت ما من حض وحملها بإنسان أنه كان ظلوماً كذلك من تواجه هذه القحرة في الحديث أن ما يحصل للعباد من علم أو هداية فهذا بتوفيق الله وهدايته وتعليمه سبحانه وتعالى لأن الله يقول كلكم ضال إلا من هديته فالهادي هو الله عز وجل وإنما حتى العلبان والدعاء والوعاظ والمرشدون وهذاباً إنما هم أسباب ووسائل أما الهدي هو الله, الله عز وجل لذلك قال عز وجل إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله هدي كذلك من يشاء كذابت من هذا الحديث الترشاد إلى طلب الهدى من الله عز وجل الاشتاب إلى طاول الهوداء من والي عز وجل لأن الله يقول فستهدني القرسي استدعائية والهداية لمن هوي عز وجل على نوعي النوع الأول هداية البيان والاشتاب والنوع الثاني هداية التوتيقي لقبول الحق والعملية نعم نقول الهداية هداية ثانية الهداية أولى هداية البيان والاشتاب وهدايه الثانية هدايه التوفيق لقبول الحق والعمل به اما هدايه البيان والهشاد فهي عامه لسالك المثلثين وهي مقدوره للكل كما قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم التوفيق لقبول الحق والعمل به فهذه هداية خاصة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل كما قال تعالى كما قال عز وجل أنك لا تهدي من أحكبتك ولكن الله يهدي من يشاهدنا كذلك من طوال النهادة الحديث أن الهداية أن الدعاء سدق لهداية الله عز وجل للعرض فالسهدون قل اللهم كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم الصحابه هذا الدعاء ومن القنوط حديث الحسن اللهم اهدني في الهدي الى اخر الحديث وكان يقول بين السجدتين رب اهدني واحمني نعم وكان كذلك يقول فقيه ثالثه 13 مره في الوديات صلاه الوديه كان اقول اهدني صراط المستقيم وكذلك بيان ان الله عز وجل وحده وفيه بيان ان من هداه الله عز وجل فلا ضلال له ومن ادلله الله عز وجل فلا هادي له وكان موجود في في ايضا نعم. وكذلك فيه بيان الرد على القدرية في قولهم أن العبد مستقل في ايمانه وكفره وظلاله وهداه قالوا ان الاعتقاد المستقل اللي هي دي تفاهه وليس الذي عز وجل فيها بحث يعني فيها في ايماني وكفري وهدايتي وضلالتي نحو قوله تعالى يا عبادي كلكم جاء عبد من اطعمكم تي هي ان الذي يطعمكم طه والله عز وجل كان الله تعالى الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف و كذلك بيان أن الخلق يحتاجون إلى الله عز وجل في كل شيء وانتقر إليه حتى في الأكل والشرب واضح حتى في الأكل والشرب ممى سبحانه وتعالى لذلك أنت إذا كانت قلت الحمد لله الذي أطعمني ونرى <تصفيق> <على> إلى <الوائزة تصفيق> والذي أطعم والذي أطعمه من مجوح سبحانه وتعالى وفي بيان أن من كان ثقير إلى الأكل والشرق فهو عبد أما المستمع للأكل والشرق فهو رب لأن الحاجة لهذا الأمر تعتبر نقص والنقص لا يناسب صفات الله عز وجل انما الذي يناسب صفات الرب في الكمال الله عز وجل غني عن كل شيء وكل شيء فقير اليه سبحانه وتعالى لذلك قال عز وجل يا ايها الناس انكم الفقراء على رب الله والله هو الغني الحميد وتذلك ربنا عز وجل بين فطبت على المسار كانه فطبت على المسار الذي له يسوع ومرث امه عليه السلام فقال بل المسيح ابن مريم الا رسول قد خلق من قبل الكون وانه فيها كان لا يعقل نطاق فلين صفه الفقر والحاجة الى وهذه السفة، السفة بالعكس، ليس في الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول يقول سبحانه وتعالى وهو يُطَعِنُ ولا رُقَعًا سبحانه وتعالى وَعَزَّ وجلَّ وَطَوْلِ الْرَامَ الَّذَا يُطَعِمُهُ مُوَسْكِينَ آه، نعم كذلك الحديث فيه الإرشاد إلى أن طلب هذه الأمور لا يكون إلا من الله عز وجل وبعض الناس يقول سلان ولي نعماتي هذا الخطأ بشكل إنما الله عز وجل هو ولي نعماتي جميعا سبحانه وتعالى وكذلك أيضا فيه بيان أن الدعاء بسبب لنيه هذا الاطعام كذلك هذه الفقرة تبين مشروعية الدعاء في مطالب الدنيا الحلال والآخرة والآخرة هي خير سبس أما الدنيا فهي يعني دار مناقصه اش ايه دار مناقصه فيها الخير وفيها الشر لما تاخرت فيها الخير في الصرف في الجنه وفيها الشر في النار لذلك كان يقول سفال الاوس اعلم انهم لن يتناولوا في هذه الدنيا من الخير الا اساله ويتناولوا من الشر الا اساله والخير كله بحالته في الجنه والشغف اللي هو بحداثيني في النار خالح إذا كلمة صرفت لدينا مع نعم كلمة عربية نعم كلمة صرف يعني لديها صرف كبير خير كلمة ترقب للأوحاف يعاني لك مولانك أولينا عمدية الحالة يقول لك مولانا مساك كبير مولانا يعني هي في في نوع من من التزلل الغير مشروع وهي منظمه مولده ومن الصلاحات الصوفيه والاولى درست عنها اما الفاظ التحديد لاجل العني هي موجوده الشيخ العالي لكذا يعني اذا رجع اما مساله وجودها في الشعروخ الصلاح في ان دخلت في صوره الاول سن ابو من المصرحات الصوفيه نعتقاداً؟ نعتقاداً؟ إذا كانت يعتقد أنه مولاد، يعني هو اللي يوفي كل شيء، طبعاً ممكن أن تدخل من بنيت اللحظ المحرمي والأسطلاح السوفي إلى المسألة فيها شكرة وهي لزالة لأن ربنا عز وجل يحقق إنه الله الذي منزل البتالة وهو يتغير الصلاحين والله مولاده ولا مولاده كذلك من تواهد هذا الحديث دخل قدر الله عز وجل لقدر الله قدر الله يتوع يتعو لقدر الله عز وجل وهو الإقام وكذلك بيان من تواهده أنه من بيطهن الله عز وجل فلا فقعنا له قال عز وجل يا عبادي كلكم عالم إلا من قصوته فاستكسوني أكسكم ايضا فيه ثواب نعم كل فائده غير خالص الله دفع قدر لا تفضل لي بالدعاء وبالأكل. نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. كذلك في هذه الفترة بيان تقرير الليالي بان كساءه من الله عز وجل نعم كساءه من الله عز وجل نعم ويقول لكم عالم إلى من فسوته نعم وكذلك الاشياء إلى الطلب ذلك من الله عز وجل والأن تتأكد من الله عز وجل أن يكسوه بعد العرن ويسكر عليك سلاتك وودنك سبحانه وتعالى وهي نعمة كبيرة نعمة اكساء نعمة كبيرة وكذلك من أنعم تكيرة بالله عز وجل وعلي ردي ولكن الناس في عن ذكر هذه نعم وشكرها تنسى الله عز وجل أن على ذكره وشكريه وكذلك أنزلنا عليكم لباس ونوارس ونوارس نعم كذلك مشروعية الدعاء حتى في ناتع الدنيا من الطعام والشراب والكسوة وكذلك أن الله عز وجل هو الذي يكسو أبعده ويسكره منه يا بني آدمة قد أنزلنا عليكم لباساً يوالي ستأتيكم وكذلك ابن عز وجل كسى آدم في الجنة بعد طروز من الجنة لينزيوا عنهما لباسهم عليهم سووا عليهم إنه يراثم هو خبيله وإذن الله ترونهم نعم لذلك الرسول بيقول حتى من ذلك الست سكروا ما بين الإنس وأعيو الجن ذكروا الله عز وجل وكذلك تذكر ربكة القلاة حتى يعني لا يوم من ريالك الجن لما الجن يراه وانت لا تراه فلكي تأمن في المكان الذي تكتب فيه السوق لخضاء الحاجر أو الاختسار أو غير ذلك إن أنت تذكر ربك فتحجب أعين الجن عام رغتك فتكون مخصور بلباسك بحال اللبس وبذكر الله عز وجل في حال نزع معنا كذلك بيان أن ما يحصل للعبد من دباس والسنة فهو من الله عز وجل وإن كان يسوق الله عباد على يد بعض العميات نعم ومضى من بعض الناس المتعطفين يعني أراد أن يعني يأخذ سوء من علي بنالي طالب وقال له علي وكانت صحية لا يحبون أن يرونه يعني أخر الظل في السؤال من العبد فقال له يعني أكتب حاجتك على الأرض الرجل له عليه ليه حاجة عندك فقالت أكتب حاجتك على الأرض حتى لا أرى ذل السؤال في وجهك فكتب حاجتك على الأرض ما هو يريد ما هو يريد لبس كذلك فأعطى له ثوب جميل عيدنا أبي طالب فقال هذا الرجل الشعر قالت كسو تاني خلّة تبلّى محاسينها فلسوف أكسوك من قسم الثنادي خلّة الآن الحراء في النقالة كذلك في فريدة ثاني فريدة مهمة أيضا؟ مسألة الكسوة للأبدان العالية في الكثارات غائلة وكأنها أصبح شرع مدسوك تماشي المصدر يعني كانه اصحى شرف ويزوف يعني ما يسقط ايه او كسوه تاثير الكسوه ربنا عايز ذكر الكسوه فتحارته طعام عشيرتي او مساكين من اوساط ما تبين اهلهم او رزق زواجهم واضح اي نوع كسوه الكسوه, الكسوة بعض الناس يسقطوا كسوه حواليه على يدهم ده تكون في بعض الفقران وهذا لا حرج لأن الوضع لا تسهد بالعجز وعدم الإسطاع أما زوجة الساعة مازالة يكسر كتوة ضيابة يجيب مثلا شيخ ويدة السفية أو قميز أو لبس عادة أو لبس عادة ونظر أن تكون في الوروطة الشرعية وحزاء وعجلة يعني فهذا أيضا من, من الشرع الضائد في الناس ان تحت عليه فقط بعض الذنوب بسنديه عليه المره متى حتى ننتقل الى هذا الامر ان شاء الله عز وجل صادق على اساس لو هو مثلا مستخدم هو لاقص مثلا ثلاث مساكن او اربع او خمسه ثم يكمل بقيه الكفاره بالصيام هل لازم ربط الليل الكفاره ينقص لا, لا يجمع بينه متفرق متفرق بينه مثلا ا ربنا ذكر اي قاموا عشرات المسافين يعني ال10 يطعم او كسوه هي كسوه مساكين ما ينفعش اقل من 5 او 50% لا لو كسوتوا بعضكم كسوه يعني واجب متفره وطعمه تتطابق على مثال ان شفتوا كسوه مثلا بيان في توب الفره ولا لازم اجيب الجلابيه وجيب ديري والخلهنا والجلباب والخله وديها في هي يكفي الصغيره جبت جلابيه خلاص <تص・ جلابيه بس دي هو ده الضروره يعني في كلام مهم في ان انا اول حاجه المساله ديت ارجع لها في لو عندي فضيت لو <تصفيق> كذلك من لم يقصد الله فلا كاسر وكذلك في فئلة مهمة أخواني أن الهدى المقرار أهم من الغذاء والكساء والشم لأن بالهدى حياة الأرواحي وسعيدات الأرواحي أما الغذاء والكساء فإننا هو حياة البلد وجنابه وفق أخواني جميل فوجة كل ما شكرا ماذا نعم؟ في في في في في في هو ده يعني هي اهم من كده يعني اللي هي الجوده مقدم في قناه العريس هو انا ان هو من البدايه كان عايز دليل يعني هنا فاللي بالاسك مقدمه مقدمه لبرنامج الطعام استهدينا اجتهاد الصنونه فذكر بثماني عدد لا هو يعني أول شيء ذكرت كلهم باب إلا من هذه الأيضة وبعد ذلك ذكر الجوع وذكر العلم وإلا بيا تحضمها الأول يقدم نعم نتيسة قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تختبون باللي والنهار وأنا أغطر الضرور جميعا فاستغطروني أغفر لكم إيه ثوائق أيضا منها كسرت تعرض العباد للذنوب كسرت تعرض العباد للذنوب لأن العباد يخطئون كثيرا والله عز وجل يخفر كثيرا من الله عز وجل أنه يخفر الذنوب جميعا ولا يتعظمه ذنب أي أن كان حتى لو إنسان وقع في الشكل بالله عز وجل وهو أكبر الجبائل الذنوب وتاب من هذا الذنب تاب الله عز وجل عليه آآ وما دون الشفء في المشيطة يعني ما دون آآ آآ يمكن لله, لله عز وجل أن يذكره للعبد من غير توبة هذا في المشيط أما من أتى بجنوب بما فيها وتاب توبة نصوحة من التوفيق دف... الشروط، من التفية دف... الموانع، فتوبته محبولة ولا بد، فاضح؟ ولتالي بعض الولانات دولوا بهذا الترويب في بعض التراجب يقول ليه؟ فقال التوبة إذا كانت مشتوفات الشروط فهي محبولة، مشتوفات محبولة، يعني توبة صادقة محبولة، ما فيش فيها إن شاء الله عز وجل إذا استوفت الشروط وتذلك اذا لم يتدرب من الذنوب طواح النسيئه يشاء عقله ويساء عقله ويساء عقله قدما من الله عز وجل ويساء عقله عجله اما الشك فلا ينفصل التوبه شفنا كما قال الله عز وجل إن الله لا يقبل ان يشرك به ذلك لمن يشاء الله لا يقبل يعني هذا وفي الديان أن المغفرة غير متحققة للعبد بس هؤلاء مقيدة للتوبة وهذا مفهوم ظلم وقد إلا الله على أكثره أن يشرك لي كذا لم هناك توبة ويغفر ما يدون ذلك لمن شاء حتى وإن لم يكن هناك توبة ولكن لمن يشاء من يشاء يغفر له مغالي التوبة ومن يشاء وعظه عجلا سبحانه وتعالى نعم فإما الله يقتلون بمن يشاء ويتوجو على من يشاء ماذا لا <تصفيق> إباد؟ آه... لا؟ بلا شك حقوق العباد بين العباد وبين العباد يعني إيه الله عز أزال لك أن حقوق العباد إلى العباد حيث يستوفو ذي الدين كيلا آه دي آه... على نوعين إما أن تكون جنوب بين العبد وبين ربي وإما أن تكون زنوب آآ فيها شراكة بين العبد والعبد زي الغيدة والنميمة والقتل والأمز والغمز والأكلة والنسل الباطل والسرقة كما شراء ذلك هذه بد لابد أن توقف المظالم لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان له عند أتيه مظلمة اليوم قبل أن يأتيه يوم لا درها فيه ولا درها إنما الحسناته والسيئة هذا في الأحداث فلابد من أداء المظالم كذلك يروع للرسول أنه كان يقول لا أحب أن أذهب إلى الله وليا حديث مظلمة نهيندي نعم الحديث يضع وأنا من بعض الصراحيين هذه المقارب كانت نهام البخاري رحمة الله يعني. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان يفرض إلى يقول من كان له هيندي مظلمة فلي يقول رجل برد كان يوم كذا وظهري فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول اختص مني حتى يختص جمع دلاله في يوم يقدر الوصول عليه الساعة الساعة وهذا معنى مهم يا يفوت كل الإنسان على نفسه بسيط يقصر مجالب الذي ظلمها إلى عباد الله منذ أن جرى عليه خلم التنمي حتى وإن كانت تثيرا في الأخطاء أحد يازل نفسه الدولة الشرعية ويطير العديد سامحني تخذ في المجاهد الأركاب بحاجة سورة تشغيل إذا كان هناك يعني مظلمة من هذه السريقة وغير ذلك إذا كان <سؤال> <سؤال> يعني فيها؟ مثلاً, مثلا ضرب مثلا مدارس لطالب مثلا بسبب عقاب يعني أو مثلا سيد يؤدد العبد مثلا <سؤال> القول في هذه المسألة إذا كان السيد له حق في التنجيه والرشاد والتعزيل والضرب فهذا الحق لكم ولكن لا يمكنك استخدامي الحق هذا حق الله وكلكم اتضمري يعني المعلم المعلمون باستخدام في المكاتب خلما يطلبوا وعادي في الشهادة يلاحكم بكانوا بكى الناس عليهم وضحكم بكى ويضحك الناس عليهم مش إلا آه يبكت وهو صغير يحمس الفاني طويس ويمشي صاحب مكاتب كده كان في فلكونوا في الكتاب يعني وكانوا يعني لا يحزنون عن هذا الامر يقول له ده يتخل يقول له احنا تربية مكاتب حيثين تادي الكتاب اللي عايزينها المسألة الكتاب تعونوا بتاعونا على بس لانا ديني محفظ الناس القرآن الحافظ تايد يعني أسأل الله سبحانه طيب والجمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبه بيدوع ويعزل واشياء دخل كابت ضمن الناس على أساس المال خليص على ما أين أعطيته هذا الصحيح رواد من المدين فالرحمة في الرحمن؟ نعم أول مرحباً سبحان الله مرحباً سبحان الله لما الجمل شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رب هذا الجمل فجاء رجل من الأنصار قال أنا رسول الله قال إن الجمل شكى لي أنك تجع جزئبه عزيزاً تقسلوا باية؟ نعم تقسلوا هو حديث يعني التقييم الجامعي الرسول موجود في موجودات في دليل انه هو كل اللي لقي تم بيبيان موجودات الصوره هي السنه لكن هو كل كده انا بعد اسنك الشرق استنى رحلة اه انا هدوك تستنى لحاجات دي حاجات دي وعلى فرصة وقال بسيطة مصالحة ليه زيطة مصالحة ليه زيطة مصالحة ليه وعلى بقية الاختافة ومصالحة ليه وقال صالحة المناجد وقاله في خطبة وقاله ان هو حاب الصحيح قالت بسيطة عشد برحمة اه كان موضوع الخطبة عن الرحمة وبتكلم من راحدة الإنسان مع ليش حيوان ما تكلمش بالدوسية دي معا تذكره <تصفيق> بالدوسية دي باب الرحمة أنت بتأكيني أهو في باب عشان تعامي أهو يعني ها <تصفيق> يعني ظلم العبد للمخلوقات اللي منها لمؤسسة دهات هل ده بيبعد ظلم ولا ظلم العبد للعباد هكذا <تصفيق> انا هكذا بجيب مش هدهت بجيب ده نعناقل لها مجلس ده احسان انت نبس في طائق الله اه مش عارفية ده الا المخارب لانت بتدرس حديث المفروفة زوبة عن سنة ده بصور عليه السنة دعنا في الحديث المفروف دلوقتي هو ده موجوثي ده لاقيه انه هو موجوثي في طب السنة اللي ربعه صحيحه ولكن الحديث اللي هو هيه لذلك بعض الناس يقول الجمل تكلم الرسول فالمهروض ما نأكلش رأسه كثير من الناس يتكونون رأسها الجمل أحيانا في بعضها عند بعض الناس لكن أنا أقول إليك بالنسبة للمظالم الإنسان والحيال هذه مظالم لما ظلمت هذا الحيال مصرح. في حديث صحيح مصرح. الإنسان لم يقتل الرسولوش ولم به جاءت هذا الرسول وهي حاج هذا الظالم له يقول قتلني ولم ينتفع به في حتى في من المطلون أحد وعلى نصف فضل الثاني أعتقد صنف كتاب في ضرب الدواء وأن هذا قام اللي يجوز وإنه له كتاب هذه القضية أيضاً فمسألة عظيمة جداً مسألة الرحمة حتى بالحيوان والقصاص يعني اشتاء الله يا لحتى.. آه وهذا دليل حتى بس ده بين الأنعام وبعضها البعض إن الله يصيب فيها ويقول القرناب ضروة غير القرناب فريم الله عز وجل فتخص غير قناه الانترنت وليكن معاك والميه عز وجل ثم عطيه عليها المايه بتعي س الله يعني الرحمه عظيمه جدا في هذا الشيء لحد بتقول عليه الصادق صلى الله عليه وسلم الطير على, على وكيماتها يعني ده فيه دلاله على ان الناس اللي انشغلوا بالدنيا المفروض ما يعملوش هذا الامر يعني آه. يزالوا تبايرة على وكنتها يعني او مكنتها يعني تبتيت فلاش او الى مكانه نايم على البيت او نايم على ابناء الصغار او هكذا مستيش مبليلوا تعمل عشي مستيش عش مستيش عش بطار ما ما رخش احنكينه ويحرق ويحرق مجموعه و هكذا سبابة الرحمة الرضا عظيمة جدا طيب مكتب بوضع قد تكمنه طرح الحديث المكمنه لان حديث طويل من كله ما هتكلم دي صوره حديث في المتروب الله اكبر رئيس الفي دي بالنسبه للناس دي رئيسي خلاص ااا بلغنا ان الحديث تم بس ما فيش نفس السياق يعني ولو God bless you. I'm a tax. قبل ذلك الموضوعات اللي كنا كنقوموا فيها كذلك بس كمان طبعا الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى سيكون لي محاضره هنا أحب... يعني المحاضره في الاسبوع الجاي القادم اقدمها للاسبوع القادم في الاسبوع القادم يكون نوعه تمارين الكتاب وانا اتوقع انه يوم مصاحه جماعه المسلمين المجهول اتضح لنا الشيخ الاجتماع على فتره شهرين يبدا يعني انا بس اقدر ان شاء الله ننجح والمسؤول لوارد الشيخ ونحن من هذا المكان نتمنى اننا نساعدكم ونقدم لكم خدمات ااا ونظام شغل ااا مثل الطبي في كتابه عن الحديث الحديث نتكلمنا أكثر شيء في الحديث الموضوع الموضوع يعني, يعني المساجد فيه كثيرة متشعيرة وفي نفس الوقت سيئة أنا تكلم إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس في الحديث المخلوق المخلوق يعني المخلوق ينقلب على عقبي الله عز وجل وعل من علا الحديث أن يكون مخلوقا وإذا أردنا أن نتكلم في الحديث المخلوب فلنعرفه أولاً لغة ثم صلاحاً أما المخلوب من جهة اللغة فهو اسم مخلودي وهو من القلب والقلب هو تحويل الشي عن وجه القلب تحويل الشي عن وجهه <تصفيق> نعم وإذا ماذا كره صاحب القموس فيه رحمة الله يعلم نعم ا يبقى قلب معنى قلب واصل المقولي انه اسم مشروح من <تصفيق> القلب فعل قلب انقلب الشيء الشيء يعني تحويل الشيء عني ا مفهوم الاصلاح قلنا ان الاصلاح فهو كان يعني تو تب مكان لفظ في سنده الحديث أو كذلك فيما بتحديد أو تأخير أو, أو نحو ذلك وطبعاً بالمثال الفرح المقال وغالقاً السلاحات تحتاج إلى التنكير والتدمير حتى يتبين معنى هذا الهيئ للصلاح والساء الله عز وجل من كلام في ديال الأقسام المخلوق ستأتي إلينا أمسلة إن شاء الله كثيرة جميعاً أما المخلوق فينقسم إلى كما في كثير من انواع الحديث انها تنطق بالسنادات العله في السند في الدليل العله في السند في المتن لو كل مدى هيك السند والدليل السند يعني وسمه رجال المؤثرات والمجد مصر حول هو منتها منتهى راوي من كلامه لما ايه تعريف علمي؟ صبت وغاية ما ينتهي داي من دايه دايه السنة من التلاف وغاية ما ينتهي من دايه دايه السنة من التاريخ. في قلب في السنة وفي في ايه؟ في المال قلب السنة دايخو أنه باستقرار الولماء الحفاظ وأهل الحديث وجدوا أن القلب في السنة ينقسم إلى سعر التلاف ينقسم إلى ثلاث سعر أول صورة من صورة <تصفيق> القلب نعم مش خطأ لقول التبديل للثلاث سنة؟ تطبيق صيغه السنه صيغه السنه ازاي ازاي اوضح كلامك بالشئ اا صيغه السنه المنتصف سيره معاك يعني صيغه سيره معاك يعني تمام لكن تطبيق النص المنتصف كده معناها طب السمات والمتطلبات توضح عليه يعني بعدك على تعريف قريس اه مصنوب استطلاح. ايه? آه آه هو هو بتبديل ضفط. انسان تبديل ضفط. لفص لآخر. لفص لآخر يعني دي لفصة. ضفص تبديلها بلافصة بطفة. عام المشكلة. انسان تبديل ضفط. اه زي تبديل ضفط يعني ايه? سوفر. اه اه الحارث ستر. ابن زياد يجي واحد يبدل لك قولك زياد ابن الحارث تقلق شكراً؟ يعني إيه؟ أبدأ بلافظ بلافظ على السنة بلو سلسلة الرجال الموصلة قولنا حالات إيه؟ حالات السنة بيكون شوانا عزيلاً بيكون شوانا عزيلاً آآ سوى القلب في السنة بأخواني سناز سوى هكيدوا في هذا الأمر الميور سور القلب في أسرد ثلاث صور أول سورة أن يقدم الراوي أو يؤخذ في اسم أحد الروايق يعني في روا من روايق من روايق الحديث فيقدم اسم أبو على اسمه ويؤخذ اسم الأب فجاله اسم فيكم وهي تبديل قلب تحويل الشيء عن وجهه. وابت لأول منا. يبقى الراوي. يبقى فيه روي منه في سنة الحديث. العلة من هذا الراوي. يأتي على اسم احد الرواب فيقلبه. والعلة مش فيه الراوي المخلوب إن في الاسم. انما فيه الراوي الذي قلب هذا الاسم. قد يكون بطلاً من الاسم الحديث. وابت اسمام كثيرة سيأتي وردك ففي إيه أخطأ تبدأ وردك وردك طيب فمسلا بسرد أجل الكلام يتحدث يا شيخ بسرد أجل هو قبل اللي <تصفيق> <تصفيق> <آه في مطلع تصفيق> <في مطلع تصفيق> يعني مثلا مثالي هنا حديث مروضي عن كاعش ابن مروضي كعب <تصفيق> <تصفيق> ابنه موضو. خلو ايه? او رب ديه? او راب. او راب. او راب. او راب. يكون في واحد اسمه راب لكعب ده يا الله. مش طالب. هو بيقول يعني ممكن دي ان تقصرش على السمك. وانه يدري. هو وعع على الطريق لمعرفة السمك. صحيح <تصفيق> في نقطه اخرى عليه ما هو ان ديتا رقم 2 ممكن يكون مرض او ممكن يكون مرض النكاح بس مش هو اللي ممكن يكون مرض النكاح اا ضعيف او ممكن يكون بتاع مرض غذائي وهو يقول مرض النكاح وهو ثقه عشان يوصل لل كتاب فعني إيه حتى يقول على أن تبطلين تعلم من هو الراوي باسمه صحيحة فلا تتبين ده الخلق تقول أدراوي تقولين هي في هذا باسم ديه من مسجل العلم بالدقيقة اللي عرفها أيضا من فزاة المتصوص ويقوم محدثين دي أول صورة من سوى إيه القلب في السماء الصورة الثانية أن يبدل أدراوي شخصا بآخر يعني إيه إبدال، الشخص، الشخص، مش يعمل في اسمه بس، لأ، يبدل الشخص ولكن بقصد دي الاغراب, الإغراب يعني إيه؟ يعني ممكن يكون هذا الذي أبدل رجل مخضرم في الرواية فيأتي حتى يمرل عن الحديث، هذه معروف حديث الزهر فييجي يرويه مثلا عن سالي فالعلماء يستغربون هنا فيه نوعية عن من هذا الحديث فيغرب عشان ليه؟ يبين هو حافظ وانه هو كذا ويلفت الناس لحديث ورواية وهي جدا علا النفسي معجودة أيضا هي أمراض نفسي المعجودة في بعض الوضعيك للأسف يعني فيجد شخص بأفر كان الحديث يكون معروف من حديث مثلا سالي من عبد الله فيرويه عن نافع موضة بن عمر رضي الله عنه يقدر تتروي بشخص اخر. وهذا كان فيه روي من الرواية كان مشهور بهذا الأمر. اسمه محمد ابن عمر النصيب. محمد ابن عمر ايه؟ النصيب. ما تنسوش الأسماء دي لأن فيه أسماء كده بطول مشهورة. عن ماذا كنا عاقل فيه النصيب هل يرفع زالك من أجل الشهرة دي؟ آه بنت قلنا موكي نكون أجل الشهرة والحفاة المسئلة حديثية وكده كان نشور حباد بهذا الأمر أن يبدل اسمك روي بشخص آخر على مصد الراب حتى يكتفت الأهل الليل عن الحديث ياريك لأيه كلا حديثي مثاله في حديث أخرجه محمد روحا روحا حمد نذيهابه روح علي الاعمش حمد روحا النيد الاعمش حد يعرف الاستاذ الاعمش ممكن تقول لي انت ما انا بالضبط ولا يعني سليمان صالح عن أبي غريبة الحديث مرفوعاً لتلقوط المنشركين في طريق فلتتهم بالسلام هذا الحديث فيه علة علته القلب والذي سبب هذا القلب إنما هو حمال فالبالية أتت من حمال قلته حمال فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه لو أبو صالح عن ابي هريره وهذه السلسله معروفه صحيح انه صالح عن أبي أبي فهو ايه اغرب في هذا الحديث وابدا يعمل مكان سعيد ما عند اعمل ثمانه شو وسعيد ايمان ولكن نعم لم يكتف بالقدر نعم حتى يحفظ هذه المغسله فلا بد من ان ينفع أبو س... أعمش عن صالح قليلا، ومعظم حديث أبي صالح مع إذنه سهيل، فهو يعني بروح فقار، نعم، طيب، معروف عن سهيل أن أبي صالح عن أبي، فهكذا أخرج الإيمان المسلم في صحيحه نعم، وهذا الذي يحدث يسمون سرقة الحديث، يسمونه إيه؟ هذا الغاوي يسرقه في الحديث سارقة. سموها سرقة لا تطلق على إيه؟ إحراز مال متقوم من ملك غيرك ولكن تطلق أيضا على سرقة ديه بحديثة وتطلق على السرقة العالمية دي حاجة اسمها السرقة العالمية ممكن واحداتي بكتاب ويأخذ منه ما تيسر ولا يعزبه لا صحيح أو يأخذ منه كثير أو, أو ينسيبه لنفسه وهو لا عاجل متحاضر ولا كذا لذلك سمى في جمال السنوتي كتاب أسمه السارق بين المصنف و في سنة الثانية، تحصل أخونا السنة على نوع التكيران، إيه نوع الثاني؟ أما النوع الثالث فهو أن يأكل سنة مك ويركبه على مدن آخر، ويأكل المدن آخر يضعر على سنة الثاني، وهكذا، فهو يعني في سنة معروفة، وهذا السنة مركب على مك معروفة، فارغ؟ والآخر واحد سند واحد و سند اثنين واحد في مجنة اثنين فهي جامل ياخد سند واحد مع مجنة اثنين و سند اثنين مع مجنة واحد ثم فارغ مع المجنة واضح؟ يعني فطبعاً نسأل صعب جداً تركيب سند على مجنة ليس هو لأن السنة صحيح سعيد ابن أبي صالح عن قبيه عن أبي ورية قال رسوله والي صلى الله عليه وسلم ما فيش يجبه على السند ولكن ده مش حديث أبو صلح عنه يريع ويبكي بسند الآخر برضو يعني غاية القوم مالك عن نافع عن ابن عمر وليكن مثلا فيبكي بهذا السند لحديث معروف وهو في غاية الصح فيجيب سند مالك على الحديث بتاع ايه أبو يريع وسند ابن عمر على حديث ايه وهي واضح؟ لكن ينصح في ولكن الوعى للطريق على فجل يختلف هذا يشوف القوته في حديثه هكذا فهي ده شورة من صور القلب وهذا قلبه أيضا في السنة ده إمام وهذا الأمر فعل مع الإنهام البخاري الرحيم في الوعية فعل مع, <تصفيق> مع الإنهام البخاري <تصفيق> ماذا يجب أن ينتح لهم؟ فعل <تصفيق> الإنهام البخاري وقتها هو لم يكن يعني آه، معروف كما عرفتنا له ثانيا فلسه يعني ما زال صغيرا <تصفيق> فلما دخل الجرداد هو غريب ولما يقولون لكل داخل دهشة واحد داخل بلد جديد وفيها أولانات أصحاب عناتب فلعديش بقى يكتب عنيه ومبقى <تصفيق> مش يعني يعني مش هاسة حرف السفقين زي ما يقول يعني فأمنا قلنا في البخارس مهما في عائل الكبير في الحديث والأخذات قلنا بجيبون اختبر البخارس واللي يختبروا باجه لعلمات الحديث في صنف قاعد مشاهد وفي جميعا يختبروا جابوا ميت, ميت ايه؟ ميت حديث فكل ميت حديث اسموهم على عشر فرواي عشر أفراح فقاعدت وقاعدت دكري الحديث ده ال10 في افراد كل افراد كل ايه مع 10 حديث ياتي الحديث الحديث المتريق يقول له فلان عن فلان عن فلان قال الرسول كذا الله عليه وسلم يقول البخاري لا اعرف حديث رقم فلان عن فلان عن فلان الحديث سنده السند يركبه المد بتاعو البخاري يقول لا اعرف ده على ان الرمات الشخصات يعلمونا أسانيات الحديث على نظنية المسألة مش مسألة إيه بطرف ما ما تعملون نياب ولكن سنة إيه؟ لم يقلوا إيه لأ عمر ثابتة تانية طبعاً روايا عن على القمر على القمر مش عارف محمد وهكذا يبقى أنت عارف سنة ديارة مركب عن هذا المدن ده مكتب إيه؟ سنة الشمس في راجعة النظار وضوح وخوراً لكن مركب على غير مدنة واضح؟ فالحديث <تصفيق> كالله واضح؟ المكن سابق دهير هذا السند وهذا السند يعني في قمة درجات الصحة لكنه لا يوجد لهذا الحديث في ذاته واضح يا قلنا؟ فلا بوضع يعني لكن هذه علا موجودة مش مسابق بها الحديث سابق ومسابق لأ إنما نعماله وليات ما تركبهش على سلسلة مثلا مالك عنافة عمد عمر مانتعش واضح؟ مالك عنافة عن عم عمر سلسلة الذهب لكن مش هي تقومت هذا الحديث و... وهذه علّة وهذه لا تقضح في سلسلة السنة دي ولا تقضح في المدن إنما الأعمال والنياح إنما تقضح في المدن يقلق فإحنا نجيبه كل مدوص الناس ونقول له لك لن تغفظ، قطر كذلك مع العمال البخير من الحديث؟ كل واحد ما عشى بأحديث يأتي إليه بأعشاب الأخطوة بقى يقول له قلان عن قلان عن قلان ويأكل له مدن يقول لا تعرفه والناس المشاهدين بقى علماء ف... يتعجبون منهم ي... من يخمي من يقول البخار يقول لا أعرفه هذا دليل على جهره ومنهم من يقول أنه حازق ويقول لا أعرفه أنه خطر ويقولون شعبتينه فيه فالنهم العشر الأول أول واحد قال عشر أحديث لا أعرفه يجي رقم اثنين العشر أحديث بوع عشرية وهكذا الراجل خلاص منه أحديث محروبين قال لا أعرفه لا أعرفه لا ف بعد كده البدا فالناس عايزين يشوفوا البخاري واضوا لي فالفرق لهم ده ايه واحد واحد كده اول واحد قال 10 فقال ان السمك الذي ذكرته كذا وكذا وكذا كذا وكذا وكذا دول حديث رقم 2 اما السمك الذي كذا وكذا وكذا, وكذا فسمكوه كذا وكذا وكذا. حتى اتى على ال100 وهذه الحديثة ذكره الخطير البغداني في كاريخ بغدان الأعجل من كده الثاني ليس أنه صحح الخطأ ولكن الأعجل الذي ركب الأحاديث من واحد لغاية اثنين مصبوطين لا جابش رقم اثنين مكان واحد ولا رقم ثلاثة مكان خمسة وهكذا وهذا يدل على ذاكرهم حديدية وحفظ من قطع الوظير لذلك سلموا له بالكمال وأزعموا له بالفضل وأصبح الدخالي لا ينادع يعني الوصع المنزع يأس الناس المنادسة فيه رحمة الله عليه رحمة الله سبحانه فدي صورة من صور القلب التي كان يفعلها الناس أو فعلوها مع الإنام الدخالي رحمة الله سبحانه شك دلت أخلاص يا شك؟ رحمة الله سبحانه شك دلت أخلاص؟ يعني أعواني كثيرة وحب إخلاص العلم. وحب للعلم كل ما جمع حديث يوم مصلرة حتان قبل إخلاص وأحفظ وعمل بالحديث وكسر التكرار وحب للعلم وكسر خلول مجالس عوامل كثيرة بواحد العالم ليس عامل واحد لابد أن تشنعك العالم عدة عوامل حتى تجعلها من المقرسين على أفغانهم واضح؟ نعم ها نسلوك شعب الساعة عشان ما تشترونين نسلوك في الأخواكب في وسطنا الصمت فهذا مجلس الحديث يعني أوكي. أما المخلوف من مكنن فهو أن توقي أحد الشريعي ما يستحققه الآخر أو ما شابهه ذلك يعني توقي أحد تبدل في الألفاظ يعني تغير في الألفاظ أو ما شابهه ذلك مثاله أخرج الإمام التبراني في المعجم الأوسط في البخاري التبراني قلنا أن له عدة معادل وهذه معادل ليست معادل لغوية إنما هي معادل حجيتية وإنما تكون ذكرت في اسم المع... المعادل لأنها على أسمائي شنوفي المعجم الأوسط أوسط المعجمين والمعجم الأصغر أصغر الثلاث المعجم الأوسط اصغر اختلاف اوسط الثلاث في نموذج كبير حققه حمد السافي 27 وقال لك تحت مشايف العراق وهادي في القوه طوارق يعني ولا طبعا الصوره والنموذج الاوسط افتتح دار الحديث صفر تعال الله و معه اخر والنموذج الصغير موجود وله يعني فهرس في كان يحب إكتاري معجن الأوسط المعتبراني جداً حتى أنه كان يكون هذا الكتاب روحي يكون هذا الكتاب روحي من شدة أفتي أفعله بهذا الكتاب فإكتبراني أخرجت المعجن الأوسط الجزء الثالث يعني المجلة رقم ثلاثة صفحة ثلاثمية خمسة ورجعين طقة الثالثة وهي ألفين فلوامين ستة وثلاثين دمع مالي ورقم رقم حديث جاي هذا صنيع اهل الحديث اول رقم ياتي رقم المجلد ثاني رقم ياتي رقم الصفحه ثالث رقم ياتي رقم الحديث ويكون هناك شرط شرطه ماثله فيما هذه الاشاره في كما هذا العامل المالي اعتقد ان حديثان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا انا اطقط شيء فاحطوه واذا نهيتكم عن شيء فاستنبهوا ما سطعتون. قابلنا؟ هو طبعاً يعني كلام مشك المنمّك وغريق فوق ممكن يمشي صح؟ ممكن يمشي ولا يمشيش ممكن يمشي. لكن عندها غريق قصون يمشيش ليه؟ لأن الأوامف كثيرة والأوامف تشتغل على الواجدات والمندوبات ولو أودنا بتاع الواجدات والمندوبات لعجازنا جميعا. صح؟ ما هتقدر تخصوني يوم تفكر يوم هتقدر تخصوني تصلي نوافر كده ركع في اليوم والليلة هتقدر تخصوني يعني هيدمع النوافر مع الفراسل وهذا أمر عزيز لأن المعنى هنا يكون فائدة لحدة أمرتكم بشيء فاكتوب فراسول قال فاكتوب سمع مطاع نأتي بحجازيني بكلية ولكن سوال الحديثة النوافر فاكتوبه متفاعد في القرامة هذا الأول الكثير أما النوافر إلا قليلة طيب فانا في النهي تنتهي اه اذا حين لفظ الجو قال ايه وانسلكم النهي على طول مباشره فاصل حديث حتى اللي احنا حافظينه ما هيتكم عنكم فتسلبوا ومن امكنتم لي فاعلموا ما استطعتوا فهنا حدث ايه قيد من الراوي واضح ده قال في النهي فتسلبوه من استطعت ما ينفعش ده بالذات النهي مقدماته بيبلغ سبب الضرائر عنها يعني لأنه بالنحوال، ولا تقرده الزنا يعني حتى مقدمات الزنا لذلك حرم أشياء موصلة لهذا الأمر الخضوط القول والنظرة وكسرة الكلام والنزاء والاشتلاف وهي أكثر كثيرة جدا فإنه يكون فيه اجتنام في الكلية أما نساء الأمر فيقدر منه مستطاعة وهذا ما نبتيج على قدر الإستطاعة محمول على, على المهندولات أما الواجبات فلا بد من الاتيان بيها إلا إذا كان هناك عجز فربنا أجعل هناك البديل والبديل يكون محفظ المبدل منه وإنسان عاجز لمرض عن الصياد يحفظ ويحفظ أو يحفظ مثلاً واضح وهكذا فهونا حدث هي قلب في هذا الحديث والمثل الصحيح ما رواهه الإنام البخاري ومسلم واللقض هو هنا للإنام البخاري ما نهيتكم عنه فجأتني هون وما نحن أركوكم به ما استطعتم أخرجه البخاري في كتاب الارتصام بغل الإقتضاء في الصناع الأرض صلى الله عليه وسلم حديث رقم 7 3 طيب جمعية أخرى في القلب إيه ما هي الأزاب التي تحمل الراوي على قلب الحديث؟ هذه الأزاب, يعني تحمل بعض الأزاب التي تحمل بعض الرواء على القلب أزاب متنوع ومختلفة وكل سبب له حكم لأن لا السقيقة معطي حكم واحدة من مسألة القلب ففي سلاس أزاب للوقوع في, في القلب إما أن يحصد إغراوي الإغراق وهذا المفعل جميعاً <تصفيق> ستفاع الحماد، فهو أراد أن يغرب وأراد أن يغرب حتى يرغي للناس في رواية الحديث عنه والأخذ عنه وتكثير الناس والأتباع عنه وتباعه الأمر الثاني دي أسباب الحماد والساء في جهة من فهمها الآن قصد الانتحان والتأكد من حفظ المحدث ومتانة وثمان زاكرته وهذا الكابتوسة التي وقعت مع إينام الروتاني رحمة الله عليه وليه معروفة طبعا الأمر الثالث للأسواد الحاملة على القلب أن يقع الراوي في القلب عن طريق الخطأ وليس عن طريق التعمل يقع الراوي في القلب عن طريق الخطأ وليس عن طريق التعمل أما الحكم فيختلف على حسب نوع الإيه القلب ويكون على التفصيل الآسي اول امر الاغراب. اذا كان الناس يقصد بالقلبي الاغراب. فلا شك ان هذا لا يدرس. هذا لا يدرس. لان فيه تغييرا لحديثي. وهذا من عمل الكاذبين والوضعين. اللي بابت الحديث. عملوهم هكذا. اه. الامر التاني اذا كان بخص الانتحان. فهو جالس ولكن مع جازيه له شرق يعني فعل بعض الناس هذا القلب فيجوز أن يفعل الانتحاني يجوز الانتحان لإثبات قوة المحدث وأنه من الحفاظ وأنه من أصحاب الدراية والرواية وأنه من المتمكنين في علم الحديث وغير ذلك من أمور تجعلهم مزكعة عند أهل الشكل والعلم فإذا كان كذلك لا حرج أن يقلبوا عليه بيخسرره ولكن إذا كان يستطيع بيانة إلة القلب يبينها المختبر وإلا الإطفاع فليبينها المختبر اليوم لا يكون ريليس حتى يبينه لماذا؟ حتى لا يسمع الناس الخطأ فالتشابرات والطيوب ولا يسمعوا الخطأ الاستراك فينفي هذا الخطر. وربما يكون استقر الخطأ في يدوثيه وبهذا آه لذلك حتى المنظرات التي تكون مبينها للسنة لا يخلوها كل بحث ان يجب يكون الحق مع اهل السنه ولكن المنظر ضعيف لا يستطيع ان يكون بالحجه الواضحه فينتصر عليه الخص بغضله قوته حجته وكانت باطله ولا سند لسانه وغير ذلك فيتشرب الناس الخطا ولا يعرفون الصواب واضح كذلك يبين الصحيح قبل ايه قبل ده المجلس سال اول الأمر الثالث إذا كان في القلب حجث من عن كريشة الخطأ غير العمد فهذا أولا في الخطأ معفو عنه معفو عنه ربنا لا تؤخذ ناجي من سيناء وقتنا قال رسول خليستشاك فهذا معفو عنه لكن مع العكس عن الذي أخطأ يعني ومعضوط في خطأه إلا ان أهل الصنع لا بد أن يبينوا خطأه وفي نفس الوقت يتدبع أحاديث الراوي ربما يكون كثير الخطأ فإذا كان كثير الخطأ يكون ضدقته الخطسة فتكون علا في تجريحه فالأصاباء بعض البعض فالعيب والله والله والله والله والله والله والله الجزية الأخيرة أيها القلب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 وأنكم تعلمون عن مخفيف كأنه قال للباعي الأمام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فأنا قال بعض والمعالي كل ما هي صحيح أمام للناس ويأعى على تجهة مخفيفة الحنور المصارح إذا لم يبقى أن تجهة تسليم المفضة فاني بالفنور المصارح هذه إذا ما تجد فيه كتاب أمام للباعي الأمام Oh, uh wow. -huh.